This We'll we. Wow.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 تَمِيعُنَ لَعَلَّ نَانَكَ تَبِعُ السَّحَرَةَ كَانُوا الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جاء Oh! لفضيله <تصفيق> الدكتور وَمُسْحٍ فَلَنَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَمْثَالَهُمْ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 Zdjęcia i montaż Zdjęcia Então Thank <laughs> قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجدا أنا بعد الباقين، إن في <تصفيق> ذلك Słyszeliśmy <try> <try> <try> ما صان تخلدون وإذا بطشتم, بطشتم جبارين بقش الله واتقوا الذي أمدكم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 المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني واهلي مما يعملون <تصفيق> الَّذِينَ هُمْ وَأَظَلُّ في ذالك لا إله وَمَا كَانَ وَإِنَّ اذ قال لهم شعيب الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعوه واتقوا الذي خلقكم والجبلة أو وَسَطِقْ عَلَيْنَا كِسَفًا من السَّمَاءِ إِنْ كنت من مِنَ قال ربي رَبِّي بما بِمَا تَعْمَلُونَ فأخذهم عذاب يوم الغل لكنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان Niezależnie od نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين Zdjęcia وما أهلكنا من قرية فلا تَسْتَغْلَطْ مع اللَّهِ إلَّا أَنْ أَضْرَبَكُمْ مِنَ الْمُعْذَبِينَ وَأَذِلْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينِ 117. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين تسمعوا اثرهم كاذبون والشعراء فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ